وراودت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحب سَنَمَسْوَى إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْ لَا أَرَابُهَا نَرَبَّى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 جنأه عذاب نليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد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 وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين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 لا تأكل لواحدة منهم نسكين، وقالت خرج